ذلك من لا أضحاي إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلا هن آخرة فتلقاى جهنم فتلقى جهنم مملو ممدح الله فاصفأكم ربكم بالبنين واستقذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نكورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون لتسبيحه إنه كان حليما غفورا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَنَاحِعًا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَا عَلَىٰ أَحَدٍ وَلَوْ عَلَىٰ أَذْهَارِهِمْ وَإِذَا ذُكِرَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ عَادَ آذَارِهِمْ خُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبِقُونَ لَدَيْنَا إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَسْتَمِعُنَّ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا كيف ضرب لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنما عظاما ورفاتا الا لمبعوثون خلقا جديدا